كتب عليه أنو مذت ولاه فإنو يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا زائني الناس إن كنتم في ريب من البعد إن كنتم في ريب من تراب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 ملئته بالغوم اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارضن العمر ومنكم من يرد الى ارضن العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء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 انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرا ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال العمد يدعو لمن ضر أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجريب تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن الله في الدنيا والآخرة فليمدد فَالْيَمْدُدُ بِسَبَابٍ إلَى السَّمَاذَاءٍ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَنْظُرُ فَالْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّكِ دُمُ ما يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بِينَتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي ان الذين امنوا والذين هادوا والصادقين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد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 ندقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع الصدود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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقُضُوا دَفَّهُمْ وَالْيُوفُونَ دُورَهُمْ وَالْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَالِكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّذِينَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فَجِتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجِتَنِبُ قَوْلَ الزُّوْمِ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 ولكل أمة جعلنا من سكلي يذكر اسم الله على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعماق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 ديار بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعن وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرنا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين امكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِنُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا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 مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فيه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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغضة حتى تأتيهم الساعة بغضة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم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 ود خلي يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي على ليل الله إن الله ذَلِكَ عفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويلد النهار في الليل وأن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 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسقُطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعْدَ اللَّهِ الذين كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 يا ايها الذين امنوا املوا الركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبده ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير